روث أحلامه وما نحمل تأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاهدهما وذكر بعد أمّة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفنى في سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف وسبع سُبلات حضري وأخرى يابسات لعلّي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأذا فما حصدتم فذروه في سُبله فذروه في سُبله إلا قليلا مما تأكلون ثم بعد ذلك سبع شداد ي كلما قدمتم لون إلا قليلا إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه غاف الناس وفيه يعصرون وقال الملك اقتوني به فلم ما جاء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 قالت ورأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخله بالغيب وأن الله لا يهدي كيد القائمين